اخطباها ودمعت ا عيني يوم د ق ت وقالتها اخطباني ب ع د عيني هذي س ن ة م ع ت عيني يوم دكت وقالتها ا خ ط ب ا ن ي بعد عيني هذي سنيني تفضلها تكفن ا سكري لاتبكيني ويا اكملها ضاع الغلط ضاعت سنيني و ي ا م عمري بحاسبها اخطبوها ودمعت عيني يوم دكت و ق ل ب قالت ق ا لعالي ت لا تخليني أ ض ي ع من دونك و أ خ ر ب ه ا حتى ص و ر ك مرثعاتيني وهلت عيوني بسبايبها ط و دمعت عيني يوم دكت وقالتها اخطبني ا ي ب ع د عيني ه ذ ه سنيني تفضلها خلص ا ب ر ح ل يابعد عيني وببدأ どんやりどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん